شبكة مزامير آل داوود تقدر يا من عم بفضله كل حين ووسعت رحمته كل شيء ترحمنا برحمة التي وزعت التي وزعت كل اللهم اغفر لنا ولوالدي وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتجاوز عن تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ولي يا حميد يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد عليك بطاغية الشام وأعوانه اللهم اقتلهم بسلاحهم اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك انتهكت المحار وخربت الزيار وعات الظالم وأعوانه سادا. ورن إخواننا ألا ملجأ لهم إلا أنت وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتغالت عليهم النكبات اللهم يا فارج الهموم اكشف همهم يا في ظل الغموم ارفع ظنهم اللهمتولى امرهم اللهم اكفهم ما اهمهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم, اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداو جرحاهم واف مبتلاهم اكساراهم اللهم آو طريدهم اللهم اشبع جائعهم اللهم احفظ بماهم اللهم ول على عليهم خيارهم واكفهم شرارهم اللهم من تب من ضغاو وتجبر وضر اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم كل لإخواننا المستضعفين في بورما اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم خذلناهم اللهم تول أمرهم اللهم أنزل عليهم نصرك اللهم أنزل عليهم نصرك اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم أعد إلينا مسرى نبينا الأقصار من دنة يهود اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا رفعنا إليك أتف الظرا يا إلهنا واغفر لنا يوم تقوم الساه واجعل موعدنا بحفوحة جنانك ولا تحرمنا رؤية وجهك والنظر إليه يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين